منذ العام 1960 لم يستيقظ عن مجلال لصلاة الفجر وهذا لسبب بسيط جدا هو أنه لم ينم قط قبلها في ذلك الشارع الضيق الصغير كان الضوء الوحيد ينبعث من بقالته وكان هو المكان الوحيد في العالم بالنسبة لسكان الشارع على الأقل الذي تستطيع أن تبتع منه علبة سردين أو شاي أو تبغ بعد الثانية صباحا إنه مكان دافئ آمن يشبه الفنار للسفن الضالة هناك سوف تقترب لتجده جالسا وسط المحل بين البضائع موقد الكيروسين بدفئه الجميل وصوته العذب في ليالي الشتاء والبطنية على كتفيه وصوت أم كلثوم ينبعث من ذلك المزياع العطيق المربوط بالحباب سوف تقف عنده متلززا بذلك الشعور ظهرك يرتجف من السقيع ووجهك ينعم بالدفء شعور يبعث فيك القشعريرة مع رغبة عارمة في أن تدخل لتنام بالداخل لكن هذا مستحيل لأن المحل ضيق جدا وقد رتب هو كل شيء بحيث لا يضطر إلى النهوض أبدا لكن بقالت عم جلال من المواضع النادرة في العالم التي تجعلك تشعر بأن الحياة تستحق أن نحياها وقد قالت زوجة من ساكنات الشارع لو صحوت يوما فوجدت أن هذا الرجل مات لشعرت بأن العالم قد انهار الرجل نفسه عجوز باسم لم يترك مرضا في كتب الطب إلا اتخذه لنفسه كما يقتني هوات النفائس مقتنياتهم هكذا يظل الرجل في متجره الوحيد لا تعرف فيما يفكر ولا أي ذكريات يكترها ثم يتعالى صوت الأذان من زاوية قريبة فينهض معجزة أن تراه ينهض كانك ترى أحد الديناسورات المتخشبة في الأفلام القديمة حتى توشك أن تبكي تأثرا لرؤية هذه المعجزة إنه يغلق المتجر يمشي إلى المسجد وهو يردد الأدعية بصوت خفيض يؤدي الصلاة ثم ينصرف إلى داره إنه يعيش بلا ولد مع زوج عجوز مثلي في شقة ضيقة بذات الشارع هكذا لن ترى ثانية إلا بعد صلاة الظهر أعترف أنني كنت أهيم حبا بهذا المتجر وهذا الرجل بالنسبة لوطوات حقيقي مثلي كنت بحاجة إلى شخص مثلي وهكذا كنت أحيانا أستقل لسيارتي وسط شوارع المدينة المظلمة الغافية حتى أصل إلى هذا الشارع وهناك أتوقف عنده وأبتع شيئا أو شيئين لا حاجة لي بهما وأتبادل معه كلمات عن أم كلثوم وعن البرد وعن السكر لابد من أن يسألني عن دواء ما شيء ما فأكتبه له على قصاصة ورق وأنا أعرف يقينا أنه لن يبتاع هذا الدواء وأن القصاصة ستضيع خلال خمس دقائق أرمق بشفق وجهه العجوز الطيب المريض ويخطر لي أن هذا الرجل كان طفلا يوما ما وكانت له أم تعلمه المشي وتبدى الثيابه كان شيئا نظرا عزيزا أما اليوم فموته حدث مؤسف لا أكثر سوف ننساه بعد دقائق أحيانا كنا نتبادل السعال لا أكثر وأعترف أن هذه كانت من أعمق المحادثات التي سمعتها في حياتي أحيانا كنت أقف صامتا لأصغي في تهيب لصوت موقد الكيروسين الذي أعتقد أنه يجب أن يضم إلى السمفونيات العالمية وأداري أسئلة عديدة من أين يبتعون هذا الاختراع الساحر؟ كيف يشعلونه؟ من أين يبتعون الكيروسين وأنا لم أرى بائع كيروسين في شارعنا منذ ستة وثمانين سنة؟ ثم أنصرف أنا أتنهت نعم أعترف أنني أحب هذا الرجل بجنون في يوم ما نهض الرجل كعادة ليقصد المسجد أغلق المتجر وبدأ زحفه البطيء المتثاقل إلى الزاوية في نهاية الشارع هناك منعطف بعدها يصل والطقس بارد يجعله يلتف أكثر بذلك المعطف الصوفي العتيق ويحكم التلفيعة أكثر حول عنقه إنه يتوضأ في المتجر دوما بما قام بتدفئته لأنه لن ينزع هذه البطانية أبدا إلا في داره لنا الآن أن نتصور الشارع الضيق الصمود هناك كلب ضال أو كلبان يلتهمان شيئا في لفاثة تخلص منها أحد الجيران ثم يعوي قط في مكان ما وقد أصابه الهلع فتنطلق الكلاب كالبرق خلفه إضاءة عمود النور الخافتة المتاجر والمطعم التي تعجب السخب صباحا وهي الآن غافية كالبشر تماما جو يثير الخيال لكن من قال أن عم جلال يملك أي قدر من الخيال مناخ يبعث التوجس لكن من قال أن الرجل يخشى شيئا من يرد شيئا من رجل عجوز مثله لو قتلوا لاختصروا عذاب الشيخوخة ولو سرقوه فلا يعني هذا أكثر من ضياع جهد يومين هكذا يواصل مسيرته التي تستغرق عدة كرون نحو المنعطف لكن ما هذا الصوت؟ هل هي بومة؟ لا ليس بومة إنه أقرب إلى صوت شخص يئن لكن من الذي يصدر صوتا كهذا عندما يائن إن الصوت يأتي من مدخل تلك البناية العطيقة التي تحرز زاوية الشارع بناية من طابقين نخرين لا يميزها شيء لكن الصوت يخرج منها بالذات هكذا اقترب أكثر ونظر عبر المدخل بعينين لا تريان وهدف بصوته الواهن أهلا الله لا أحد يرد عبث في جيب المعطف حتى وجد علبة الثقاب يحملها معه دائما برغم أنه لا يدخن لأنه يشعر سجائر الزبائن الذين يقفون يثرثرون معه اشتعل العود وعلى الضوء المتراقص مد عنقه يتفحص المدخل كسرحفات عجوز تطل من درقتها في شك وعلى الفور أدرك أنه يرى ذلك الجسد الراقد على الأرضية جسد بشري تحيط به بركة صغيرة من الدماء ودنى أكثر وقلبه يتواثب بين ضلوعي فرأى المشهد بشكل أوضح لكنه لم يتبين شيئا ذا عندما نخاف لا نبصر التفاصيل فقط نأخذ انطباعا عاما ونظر إلى الجدار فوجد أن الدم قد تناثر عليه وفي ضوء لهب الراقص استطاع أن يقرأ كلمة كتبت بالدم وبوضوح شديد عباس عند هذه اللحظة كان قلبه قد تحمل الكثير جدا إنه ذلك الألم العاصر الذي يكتاح عظمة القص ويتسلل إلى كتفه اليسرى سقط العود من يده واستند إلى الجدار شاعرا بالخطر قلبه التي تحمله 65 عاما يوشك على أن يعلن الإدراب فتح فمه وأطلق بصوته الواهن أعلى ألين استطاع أن يصدره بابا بيشتغل واطسدكم شوية خلوه يركز بابا ضع بقري واحد من العلمة كده اللي بتسمعه عنهم تقول فاتن هذا الكلام لابنها وبندها فتتسع عين التفلين في رهبة ويقرران ألا يضايق أباهما أبدا طبعا يبران بهذا القسم ربع ساعة أو أقل ثم ينتصر شيطان الطفولة ويعودان للصخب كان هذا يذكرهما بمدمن المخدرات الذي يقسم على التوبة فقط إلى أن ينخفض مفعول المخدر في دمه كانت فات تقول هذا لأنها تؤمن أن على الأطفال أن يفخروا بأبيهم وكانت تطفي على وجهها كل إمارات الصدق والتهيب حتى يقتنع التفلان لكن حينما كانت تنفرد بنفسها كانت تدرك أنها بالغت قليلا هي بالفعل لا تستطيع الاعتقاد بأن ما يقوم به زكي بهذه الأهمية كان يستيقظ من نوم العصر في السادسة مساء ويقف لحظة أمام باب غرفة النوم يحك شعره المتجاعد الذي انتفر حول رأسه نصف الأصلع ثم يتفاءب كأفراس النهر ويتجه إلى الحمام بعد دقائق يجلس في الصلاة يرمق المكان بعينين لا تريان وعلامات النعاس تبدو على كل شيء فيه ثم يقول لها بلهجة متعبة آمرة فتهرع إلى المطبخ لتعد له القهوة السادة التي يحبها تعود له بالقطح فيرتشف منه في وقار وتؤده ثم يضعه جانبا ويقول عبارته الشهيرة شكرا يا ست ثم ينهض متفاقلا إلى غرفة المكتب بعدها ينغلق الباب وتمر الساعات تلو الساعة دون أن يخرج وفي العاشرة مساء تدق الباب لتضع أمامه صحفة عليها بعض شطائر الجبن يلتهمها حيث جلس على الأرض في الغرفة وحوله تتناثر أوراق عتيقة جدا سبب جلوسه على الأرض هو أنه لا مكان لهذا كله على المكتب يلتهم الشطائر ثم يطلب القهوة من جديد ويسأل عن الأطفال لقد دام الصغيران طبعا تجلس في الصالة تتابع التلفزيون بعد الوقت وتحاول أن تقنع نفسها بأنها سعيدة وعند منتصف الليل تدخل فراشها وتنام فقط تشعر به في الثانية صباحا يندس تحت الملاءات وهو يلهث بردا وإرهاقا وبعد قليل بيتعالى صوت شخيره ليس شخيرا فقط أحيانا تسمعه يتكلم أثناء نومه لكنها لا تفهم على الإطلاق ما يقوله أصوات مختلطة كزئير الدببة الغافية في بياتها الشتوي لكنها تبعث في نفسها رعدة ما تقول لنفسها صاحب هذه الأصوات ليس نقي الضمير لا يمكن أن يكون نقي الضمير ثمة شيء يثق الكاهل وفي السادسة صباحا تنهض تعد الطفلين للمدرسة وتعد له الإفطار والقهوة يرتدي بذلته ويحمل حقيبة الأوراق وينطلق إلى العمل إنه أستاذ بالجامعة أستاذ تاريخ على وجه التحديد لا تعرف أي تفاصيل أخرى لكنها تقنع نفسها بأنه عبقري وأنه يقوم بأشياء مهمة جدا تجعلها لا ترى على الإطلاق ولا تعرفه على الإطلاق كانت تحب بيتها بحق لهذا كانت على استعداد لقبول الكثير لكنها كانت تتمنى أن تشعر بأنها تملك شيئا في عالمه شيئا واحدا فقط والأدهى أنها لم تكبل تعليمها لهذا لم تستطع قط أن تفهم شيئا على الإطلاق من عالمه إنها أشياء مهمة وكفى وقد صرحت أمها بهذا ذات يوم فقالت لها بطالي دلع بقى أهو الستات دايما كده جوزة يقعد طول اليوم بره البيت تقعد تصوت يقعد لها في البيت تقعد تشتك وتعاية فمد ربنا أنك عارفة مكان جوزك وعارفة بيفكر في إيه ولو ما انشغلش بالورق حينشغل بالستات يا خايبة لكنها لم ترى فارقا كبيرا وخطر لها أن زوجها لو اهتم بالنساء الأخريات لبدى لها على الأقل بشريا لا يفتقر للإحساس دات مرة سمعت في المزيع قصة راقت لها عن الفرابي الذي سكبت حماته محبرته فلما سألها عن السبب قالت هذه المحبرة أشد خطرا على ابنتي من ألف ضر سمعت هذه القصة فلم تستطع إلا أن تنباهر بحكمة هذه المرأة ودقتها في التعبير لعل القصة بدأت يوم الثلاثاء الأول من الشهر إنه اليوم الذي يسافر فيه إلى قريته كل شهر هي تعرف هذا لأنه يصادف يوم أجازته وقد قررت في ذلك اليوم أن الوقت قد حان لتنظيف الغرفة كما كانت تفعل دوما كل شهر مرة كل شهر هذا هو أعلى معدل يمكن أن يسمح به دخلت غرفة المكتب وراحت تزيد الغبار عن الأرفف والمكتب العتيق ثم بدأت تجمع الأوراق المتناثرة وخطر لها أن هذه الأوراق عطيقة جدا حاولت أن تقرأ الموجود لكنه كان بحروف لاتينية يمكنها أن تقرأها لكنها لا تفهمها لكن هناك الكثير من الرسوم التخطيطية ثم الدوائر مقسمة تخرج منها أسهم ونجوم وأشياء لا يمكن فهمها الشيء الغريب هو أن هذه الأوراق متسخة هناك من سكب عليها قطحا من الشيكولاتة الساخنة يوما ما والدليل هذه البقع البنية الواسعة التي لا تمنع القراءة لكنها لا تجعلها سهلة جمعت الأوراق قدر استطاعتها ووضعتها على المكتب ثم شيء وقع على الأرض فانحنت تلتقطه آه هنا شيء مهم صورة بحجم الكتاب صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود لفتاة هذه الصورة كانت بين الأوراق وفات على قدر من الحصافة لتعرف أن هذه فتاة حقيقية ليست مجرد موديل تم انتزاع صورتها من مجلة هكذا جلست فاتن إلى المكتب وهي تشعر بأن رأسها يوشك على الانفجار فتاة جميلة هي شقراء على الأرجح هي أجنبية وها هي ذي تنظر إلى الكاميرا في نظرة متحدية قليلا كأنها تتوعد المصور بالويل ومن خلفها يبدو جبل تغطي سفحه الأشجار وكوخ ريفي أوروبي الطابع نعم لا شك في أنها فتاة أجنبية قلبت الصورة فوجدت كتابة بحروف لاتينية ما وبذلك الخط المائل المتشابك الأنيق مستحيل القراءة الذي يوقع به الغربيون كانت على الأقل تعرف كلمة لوف وقد أجهدت عينيها بحثا عنها فلم تجدها لحسن الحظ لكن من أدراها أن هذه القبلة إنجليزية ربما كانت فرنسية أو ألمانية ألمانية؟ زوجها كان في تلك البعثة إلى النمسا منذ عامين هي لا تعرف أين توجد النمسا لكنها في ذهنها تختلط بألمانيا بشكل ما الأمور واضحة إذن هذه الفتاة قد عرفها حينما كان في النمسا ولم يذكر عنها حرفا أما لماذا يحتفظ المر بصورة بهذه الحجم لفتاة لا تعني في شيء فأمر لا يعلمه إلا الله راحت تنظر إلى صورة الفتاة مدققة وفي كل لحظة تشعر بأنها تعرفها أكثر فأكثر وفي النهاية أعادت كل شيء إلى مكانه وغادرت الغرفة وكان ذهنها يعمل في حماس وقررت أن تسأله عنها عندما يعود الهجوم المباشر خير وسيلة لأن هذا سيفقده القدرة على التأليف سوف يرتبك ثم يقول كل شيء نظرت لصورته المعلقة في الصالة وقالت بصوت خافت ودي شافت فيك إيه صدقني ما هيشوف فيك حاجة عيدلة غيري مش هتلاقي واحدة ترد بطبعك الغريب والممل أنا ما عرفش عنها حاجة بس عارفة أنها بتجدد أي ستة تقولك أنها معجبة بك تبقى كذابة؟ كذابة يا حبيبي وفتحت جهاز التلفزيون وراحت تتابع فيلما عربيا يحكي عن الخيانة الزوجية كان هذا يناسب أفكارها بشدة عادل ومدرية الأمن في الإسكندرية أنا بطبعي من الطراز العصبي مرهف الحس الذي لا يشعر براحة في هذا الجو ولو رأيت وجهي في أي قسم شرطة لحسبت أنني جئت لأعترف بقتل ستة أو سبعة أطفال أبرياء لكن مدرية أمن سكندرية تعني بالنسبة لي جزءا مهما من ذاتي عادل صديق الصبا الذي صار عميدا الآن والذي أفضل لقاءه بعيدا عن البيت لاسباب يعرفها قارئ هذه السلسلة جيدا حتى وأنت في نهاية الممر تسمع صوته الصاخب يتشاجر أو يمزح أو يهمس فهو من هؤلاء الأشخاص الذين يهز همسهم المكان تسمع صوته من وراء البارفان فتقول لجنج الحراسة المتشكك على الباب إنك ترغب في لقائه وعندما تدخل تحمل ما سيحدث لك كل هذا الصراخ وأهلان التي تستمر لربع ساعة ثم تحمل كل الضربات واللكمات على كتفيك وكل القسم المغلظ على أنه لن يتركك بعد كل هذا الاستقبال المرعب تجلس وتصارحه بأنك جئت لأنك تشعر بفراغ روحي رهيب أنت بحاجة إلى أن ترى خيطا مجرد خيط يذكرك بكيانك القديم يسألك عن أحوالك وتسأله عن أحواله وأحوال أشرف ابنه وتشعر بذلك المذاق الأليم اللذيذ لذكريات الماضي بعد ربع ساعة من الكلام قال وهو يحك رأسه بالمناسبة كويس إنك جيت كنت عايز أسألك على حاجة كده ثم مد يده يعبث في الدرج وأخرج مظروفا أصفر حكومي الطابع كائبا وقال استشارة استشارة من صحبك ولا من الدكتور ولا من خبير الميتافيزيقة إن شاء الله كون بيسأل الشيطان نفسه المهم أني عايز رايك ثم ناولني مجموعة من الصور الفوتوغرافية كبيرة الحجم وعقد أصابعه تحت ذقنه ينتظر رأيه رأيت في الصور جثة رجل طريقة التصوير والزوايا المتعددة توحي بأنها صور التقتها خبراء المختبر الجنائي في مكان حادث ما لم أستطع تحديد كيفية موت الرجل لأن بقع سوداء كبيرة كانت تحتل موضع صدره سوداء تعني حمراء طبعا لأن الصور بالأبيض والأسود عامة كانت ملامح الرجل أقرب إلى الرقي وثيابه توحي بأنه من الطبق الوسطى أو أعلى قليلا وعلى الأرض كانت بقع من الدم بقع غريبة الشكل فعلا على أنني فهمت الأمر أكثر في لقطات مقربة إن كلمة قد كتبت بهذه البقعة وبوضوح شديد زكي كان هذا هو كل شيء أعدت له الصور رفعت حاجبي بمعنى التساؤل لكنه سألني بدوري وهو يشعر لفاف التبغي ايه رأيك؟ لو القاتل اسمه زكي تبقى الأمور واضحة والاحتمالات التانية؟ يمكن القاتيل نفسه يبقى اسمه زكي لا اسم يوسف أبو الحسن معيد بكلية الأداب جامعة اسكندرية يبقى الاحتمال الوحيد ان ده اسم القاتل زي ما القاتيل كتبه المشهد دايما شفناه في الألغاز البوليسية وغالبا بنكتشف في الآخر ان البوليس قرى الاسم غلط يعني حرف الـ M بيطلع في الآخر W وبعد ما يطلعوا عين مارتين طول القصة نكتشف إن وينستون هو القاتل أعاد لي الصور وقال بص كده تاني في الصورة كويس تأملت الصور في عناية فلم أرى ما يمنع قلت له بصراحة أنه غلب حماري فقال صوابع القتيل ما كانش عليها دم إيد واضحة عندك في الصورة لو كتب اسم اللي قتله كنت هتلاقي أصار دم على صوابع وبعدين لاحظ الخط نفسه خط جميل جدا أنا مش متخيل أن فيه واحد بيموت حيراق قواعد اللغة ويكتب الاسم بالوضوح ده؟ ده غير كمان أن وضع الجسة تخلي من المستحيل أنه يتعدل عشان يكتب الكلمة في المكان ده يا سلام يا أخي زحف لحد ما كتبها وبعدين اتقلم على ظهره مات عادي يعني كانك تفكر في كل شيء وهذا طبيعي ما يثير غيظي هو أنه يتوقع عن أصل لمدى التقدم في الاستنتاج الذي بلغه هو نفسه وهو خطأ يكرره البشر كثيرا تجهد نفسك أياما في قضية ما ثم تتبادل الرأي مع شخص يسمع عنها لأول مرة فيثير ذهولك بغبائه وبطء تفكيره كل اقتراحاته قديمة غير مبتكرة وهذا نموذج آخر لظلم الإنسان وافتقاره للعدل قال في ثقة ما كانش يقدر يبدل وضعه لأنه مات في لحظتها ما كانش في وقت احتضار اشمعن اتست عينه في دهشة وقال ازاي دكتورو تسأل السؤال ده ده قلبه تشل من سيدرو افتكرتك أخذت بالك قلت له ونحن نتناول الغداء في ذلك المطعم على الكورنيش أنا عمري ما شفت جريمة بالمشاعة دي الحمد لله أني ما شفتهاش بعيني وين بتحصل الحاجات دي بنسمع عنها في قصص الحروب الهماجية الأديمة وبس ولا نواحياتك الموضوع شكله في غل التمثيل بالقصص مش من طبع الشخصية المصرية عموما حتى القتلى والسفحين ليهم سقف ما يقدروش يعدوه عشان كده حسيت ان الموضوع معدي القواعد المعروفة لنا وقلت اسألك ثم نفر الى طريق الكورنيش خارج واجهة المطعم البانورامية وسالني يعني انت شايف زي ان القاتل مش هو اللي كتب طب وإيه نظام القاتل ملهاش حل تاني القاتل اكيد هو اللي كتبه طب وإيه اللي هيستفيده القاتل لما يكتب اسم زاكي فكرت في رد مستفزي يثير غيظة فلم اجد افضل من التالي التفسير الوحيد إن القاتل اسمه زكي تصدق صح كان فخور باللي عمله وحب يمضي عليه باسمه كل فنان قصيد بتجيله الرغبة دي أول ما يخلص لحظه الفنية راح ينظر لي طويلا ولم يعلق أعتقد أن الفكرة برغم كل شيء بدأ التروق لها <تصفيق> عندما تدخل مقر الجريدة سوف يصير ذهولك الجو العام المحي بالفقر والبؤس أنت تسمع عن تلك الجريدة من آن لآخر وترى أعدادها في كل مكان بالطبع أنت لا تتوقع أن يكون مقرها شبيها بمبنى الأهرام أو الأخبار لكنك كذلك لا تتوقع أن يكون تلك الشقة البائسة بالطابق الثالث من تلك البناية المتداعية سوف تكتاز المدخل محاولا ألا تتعثر بصندوقي القمامة هذين ومحاولا ألا يظفر هذا القط بطرف سروالك ترى تلك الأسهم على الجدار وهي الشيء الوحيد الذي يقنعك بأنك لست أحمق تصعى الطابقين رائحة العثن تتزايد الطابق الثالث وهذه اللافتة على الباب ثمت سكرتيرا شاحبة تجس قدميها في خفين منزليين وأمامها راغيفان تعلوهما ثلاثة أو أربعة أكراس من الطعمية ثمت كيس بلاستيكي صغير به المخللات اللازمة والفتاة تدور بوعاً من الصباح هي تتدور جوعا لهذا لا تراحب بك على الإطلاق إنها تنتظر اللحظة التي يكف فيها الزوار عن التوافد لتفتك بالرغيفين ثم تتبعهما بكوب من الشاي الأسود وبعدها تكتشف أن الحياة رائعة وأن هذا أفضل العوالم الممكنة أمامها يجلس عم فهيم الفراش المسن إنه دائما يشعر بالملل وينتهز أي فرصة ليغفوه وهو الآخر بانتظار رحيلك بفارض الصبر هل تشم هذا المزيج الغريب من رائحة حبر الآلة الكاتبة والشاي على السيبرتاية والعطن المتصاعد من دورة المياه؟ نعم ليست هي نيويورك تايمز لكنها صحيفة على كل حال ولها قراءها الذين هم مثلك لا يتصورون أن يكون هذا هو المكان بالمناسبة لا تجازف أبدا بدخول دورة المياه لا تسأل عن السبب لكن حمق كثيرين فعلوها وهم الآن في المصحات يعالجون من الصدمة النفسية صوت آل كاتبة في مكان ما وصوت من يضحك بصوت عال وصوت منذ ذياع مفتوح تسأل عن الأستاذ فايز لماذا تسأل عنه؟ لأنه هو الشخص الذي يهمك هنا وهو صحفي شاب متحمس يعتقد أنه جاء العالم ليغير كل ما فيه من فساد وليوقف كل شخص عند حده أخيرا الأستاذ فايز ليس هنا إنه في مكان ما هو لم يظهر منذ ثلاثة أيام لكن هذا معتاد هنا وفي هذه المهنة فايز في الرابعة والعشرين غير متزوج غير حليق الذقن غير مهندم أعتقد أنه لا ينال إلا بضعة ملاليم لكنه من الطراز المتفائل ليست له أسرة في القاهرة لكنه يقيم في لوكاندا من لوكاندات الحسين لهذا لا يستعمل إلى قميصا واحدا وجوربا واحدا وحزاء واحد وهو ظريف حاضر الدعابة لا يتورى عن استعمال لفظة غازة العابرة من حين لآخر لهذا هو أكثر شخص هنا يروك للسكرتير الشاحبة وفي الفترة الأخيرة كان فايز متحمسا أعني أكثر من اللازم يبدو أنه وضع يده على موضوع مهم وكان مشغولا أكثر الوقت ثم قام بمعجزة لم يرها أحد من قبل لقد أغلق درجة مكتبه وابتاع رزه وقفلا وبصبر قام بتثبيتهما كان الدرج مفتوحا طيلة الوقت كقلب صديق لا ترى فيه إلا علبة تبغ فارغة مهشمة وجريد عمرها عاما لكنه اليوم حرص على إغلاق الدرج وقد قال له زميله سامح شكلك عملتهم إلا عندكم خبيه قال فايز في ثقة حسوبك ما عندهش حاجة خبيه إلا الأفكار الأسيلة ولم يكن سامح يقوم بعمل في بال منذ فترة لم تكن لديه أفكار ولم يكلفه أحد بشيء لهذا راح يمارس العمل الوحيد الذي يجيده حقا شراء الإعلانات كان يحمل كرنيز صحيفة ويخرج منذ الصباح الباكر ليدور على الشركات والمحلات يعرض بضاعته أحيانا يعود بحمل ثمين وفي الغالب لا يعود بشيء على الإطلاق لهذا كان الفضول يعتصره ليعرف ما يدور بذهن فايز كان يعرف أنهم متشابهان في الظروف والموهبة والوضع المادي ومعنى هذا أن أحدهما يصلح بديلا للآخر وفي الفترة الأخيرة بدى سكرتير التحرير غير راضي عن العمالة الزائدة في الجريدة فلو جرى ترجيح الكفتين لن يحتاج المرء إلى عراف كي يحدد اسم من يتم الاستغناء عنه لو لم يحقق شيئا غير التهام الشطائر وشرب الشاي في هذا الشهر فمن الوارد أن يجد نفسه في الشارع قريبا وهو شيء يقلقه برغم أنه لم يتقاد نقودا حقيقية منذ شهرين على الأقل كان له مكان يذهب إليه في الصباح ويعود منه منهكا في المساء منذ عدة أيام لم يعد فايز وهذا شيء يحدث كثيرا لكنه يعود في كل مرة مثقلا بالأخبار أو التحقيقات الجديدة وعندها يعود اسمه للظهور في الجريدة وربما سورته كذلك وجاءت اللحظة المناسبة عفر ذلك اليوم لقد خلت الغرفة التي تضم خمسة أو ستة من الصحفيين إنه ذلك الجو الخامل بعد الغداء دعك من أن ثلاثة منهم يصلون جماعة في الممر الخارجي وسامح لم يكن من المصلين لهذا انتظر حتى سمع صوت التكبير وعرف أن الممر مزدود الآن لا أحد يستطيع مغادرة الغرفة أو الدخول لها هكذا تناول دبوس الشعر النسائي من جيبه قليل من الناس من يعرف كيف يفتح قفلا بدبوس شعر أنثوي لكنه يعرف هذا ويعرف أشياء كثيرة أخرى لن يؤنبه ضميره لأنه هكذا يعتقد سيكتفي بإلقاء نظرة فضولية الله أكبر بسرعة يدس الدبوس في القفل الذي يغلق الدرج وراح يعبث هنا وهناك سمع الله لبن حمينة صوت كليك المميز لقد استجاب القفل الصغير إن فايز أحمق إذا حسب أن هذا القفل يحمي أسراره حقا الله أكبر إن الدرج درج أخيرا الآن يرى بوضوح أن هناك مجموعة من الصحف المطوية لا وقت للبحث فيها ماذا يوجد تحتها؟ يوجد مظروف كبير فلنرى به الله أكبر المظروف به أوراق كثيرة أوراق عطيقة في الواقع حوالي مئة ورقة يبدو أنه تم نسخها زينكوغرافيا حيث لم يكن تصوير المستندات شائعا وقتها ولكن هذه الكتابة إنه يعرف هذه الحروف إنها العبرية ولا شك في هذا ولكن ما معنى هذا؟ كانت البلاد في حالة حرب وللحروف العبرية ذات الإيحاء المقبض المقزز الذي تثيره فيك أرجل العنكبوت المشعرة فايز لا يجيد العبرية وعمله لا يتعلق بها بأي شكل كان فما معنى أن تجد أوراق عبرية في درجه المغلق سلام عليكم ورحمة الله لا وقت للمزيد من الاستنتاجات سوف يصلون في أي وقت لكن يجب ان تحتفظ بها مش عريض من الشك هناك جواسيس في هذا العالم والجسوس قد يكون أخاك أو جارك أو صديقك في العمل اغلق الدرج بسرعة ويده ترتجف وضغط القفل ليغلقه سلام عليكم ورحمة الله ما الذي يقوم به فايز بالضبط عندما تأتي الثالثة صباحا لا يعود بوسعك الاستيقاظ أكثر من هذا كان بسيوني يعرف هذا عن نفسه ويقبله كحقيقة لا مفر منها صحيح أنه يبدأ الصهر بإشعال الركية وإعداد الشاي وصحيح أنه يفرغ ثلاثة أو أربعة أكواب من الشاي الأسود الثقيل في جوفه ويفتح المزياع ثم يخرج الجوزة ويدخن حجرين على الأقل إلا أنه يعرف ذلك الخضر اللذيذ المتسلل إلى جفنيه ثم يصير وزن الجفن عدة أطنان الحقيقة أنه لم يكن متفرغا لهذه المهنة وكان يقضي الوقت صباحا في حقله لهذا كانت قدرته على السهر تتلاشى تماما عندما تمر ساعتان بعد منتصف الليل على أنه لم يكن يقلق كثيرا إنه لم يصادف طيلة عمله خفيرا في شونة الغلال هذه لصا واحدا عشرة أعوام ولم يرى لصا واحدا حتى أنه كون نظريته الخاصة عن العالم العالم مكان آمن تماما والحوادث لا تقع أبدا إن بسيوني في الخمسين من عمره لكنه يبدو في الستين وله عبارة واحدة لا يكف عن ترديدها نحن نشق في هذه المهنة وحان الوقت كي نستريح الخطر الوحيد المحتمل هو تلك الكلاب المسعورة التي تحوم حول الشونة ليلا ومن عيونها يتصاعد الشرر لكنه كان يكتفي بقذفيها بحجر أو حجرين دعك من الجان طبعا فهذا شيء متوقع ومقبول عندما يمر به هؤلاء الناس طوال القامة ذو العيون المشقوقة طوليا وأقدامهم ذات الحوافر تدق الأرض دقا كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكان هذا يكفي لرحيلهم غالبا بعض القطط لم تكن مريحة جدا وكان يعرف أنها أرواح متنكرة لكنه كان يصلح معها ذات أسلوب التعامل مع الجن هكذا كان ينضي الساعات ملتفا بمعطفه الصوفي الثقيل والتلفيعة تحيط بعنقه لتعزله عن العالم عزلا وكان يعبث في النار بطرف عصى ويزغي لصوت الاحتراق ثم في الثالثة صباحا يغيب عن الوعي تماما فقط ليصحوا مع ضوء الشمس الدافئ المطمئن يخبره أن ليلة أخرى قد مرت هكذا يعد لنفسه كوبا أخيرا من الشاي وينتظر حتى يصل الرجال وتضج الشونة بالحركة ثم يمشي الهوين عائدا إلى داره حيث تكون زوجته قد أعدت له الإفطار سوف يظفر بساعتين أخرين من النوم ثم ينهض يعني بحقله الليل يبنيه البرد إن عظامه لم تعد تتحمله على الإطلاق وهي ذي مناشير الروماتيزم الماراتيزم كما يسميه تعمل عملها في عظامه لهذا أحكم الغطاء من حوله ومد ساقيه نحو النار إن الكلسون الصوفي لم يعد يؤدي عمله جيدا يسمع الآن صوت ذلك الكلب يعوي من مكان ما فيجاوبه كلب آخر يعوي من موضع آخر في الليل يكون عواء هذه الوحوش مروعا كأنها أسود تتصارع ثم ظهر ذلك الكلب الأسود الضخم يجري وسط الشونة يقترب منه وهو يزون بد يده والتقط حجرا وأحكم التصويد ثم اتخذفه على الكلب وأطلق سباب ذيئة لم يمس الحجر الكلب لكنه أطلق ساقيه للريح مبتعدا ثم بدأ بسيوني يفهم سبب حماس الكلب الكلب لم يكن يهاجمه بل كان يرقد خلف رجل يرقد هذه هي غريزة الكلاب الدائمة هذا الرجل يرقد داخل الشونة وبالطبع يغلفه الظلام فلا تعرف ما يطارده بالضبط لقد داعب النوم عيني بسيوني لحظة فلن يرى هذا الرجل يدخل نهض ومد يده يحمل البندقية العتيقة التي لا يعرف إن كانت تعمل أم لا ورح يجد الأثر نحو ذلك الرجل الذي دار حول المخزن أراد أن يصرخ بشيء مما يقول الخفراء على غرار مين هناك؟ أو شيء من هذا القبيل لكن النوم كان يغلبه أولا ثم أنه لم يعتد هذه المواقف لهذا فضل أن يتم المطاردة في صمت شق طريقه بين زكائب الغلال وهو يحاول ألا يتعثر قلبه يتواثب بين ضلوعه من فرط الإثارة أخيرا دنا من المخزن إن بابه في الجهة الأخرى لهذا رجح أن الرجل دخله ستكون هذه مشكلة لأن الزكائب الكثيرة بالداخل سوف تجعل الاختفاء سهلا سوف ينتظره الرجل حتى يبتعد عن الباب ثم يخرج منه دعك من الظلام بالداخل لن تقدر على رؤية يدك لهذا وقف جوار الباب لحظة وهو يلهث ويفكر فيما يجب عمله ما هذا الصوت العجيب؟ رجل يصرخ؟ وهل من يصرخ يستعمل أي حرف غير الألف والهاء؟ الحق أن الصوت جمد الدم في عروقي والآن وجد الصوت فصرخ باعلى صوته من <تصفيق> جوة؟ لا رد هكذا توغل أكثر داخل المخزن وهو يشعر بأنه عجوز مريض وأن قلبه مرهق للغاية كان في جيبه عود ثقاب فأشعله واقترب من مصدر الصوت أكثر هناك دماء هناك رجل راقد على الأرض رجل يرتدي ثيابا غربية أفندي كما يحل له أن يصفه جوار الرجل كانت بركة من الدم الطازج واستطاع أن يرى كلمة خطة على الأرض الترابية سوف تتشربها الرمال سريعا إنه يقرأ ليس ببراعة لكنه يفهم المطلوب على كل حال هكذا قرب الثقاب من الأرضية فقرأ التالي يوسف نظر إلى وجه الرجل في ضوء اللهب فاستطاع أن يرى أنه فارق الحياة لقد رأى موت كثيرين ولم يعد يجد صعوبة في معرفة الموت حينما يرى لم يتبين مصدر الجرح بسبب الإضاءة الخافتة لكنه يشعر بأن صدر الرجل عبارة عن بركة دم كبيرة ولكن من فعلها لقد كان من رأاه يجري وحده فلو كان من يجري هو القاتل فمتى دخل القتيل؟ ولو كان من يجري هو القتيل فأين القاتل؟ ادابه الذعر عندما انطفأ العود فأشعى الآخر بسرعة وركض إلى باب الشونة لا يعرف ما الذي جعله يفعل هذا لكنه صوب البندقية في الهواء وضغط على زنادها دوت الطلقة في السكون فارتجف لها هو نفسه الوحش الذي نام أعواما لم يزل حياً ولم يتصور قط أن صوته عال إلى هذا الحال تعال صوت نباح هذا كل شيء سوف يترك الشون الآن ويركد باحثا عن عون لا بد من إبلاغ المأمور لكنه الآن يحتاج اولا إلى أن يضبط دماغه بحجر من المعسل ليهدأ هكذا جلس أمام النار ورح يعد الجوزة على عجل هذا آخر شيء أتصور أن يفعله لكنه فعله الحقيقة أن بسيون يتمتع بأعصاب قوية لو أردت رأيه عند منتصف الليل بدأت فاتن تشعر بالقلق لم يعد زكي من القرية بعد وهو سائق حذر ولا يحب أبدا أن يعود في الظلام باختصار هو لا يرى جيدا في الظلام وهي تذكر يوم رأته يقود السيارة بثقة نحو ترع على جانب الطريق الظلام دامس واللون الأسود يغلف كل شيء استغرقت ثانيتين حتى فهمت أنه سيفعلها فصرخت باعلى صوتها حاسب <تصفيق> ترع لحسن الحظ أحدثت كلماتها رد فعل فأعاد المقود إلى اليسار في اللحظة الأخيرة ولو لم يفعل لغابت السيارة بهما وبالأولاد النائمين في الماء من لحظتها عرف وعرفت أنه لا يرى جيدا في الظلام نوع من العشى الليلي ربما لكنه تذكر الدرس جيدا وصار من ألد أعداء القيادة الليلية لماذا تأخر حتى هذا الوقت؟ لماذا لم يتصل بها؟ لقد نسيت كل الأسئلة التي كانت ستوجهها له كل الاتهامات ذابت لم يعد هناك إلا قلق عميق أصيل وحش القلق الجالس في صدرها فوق الحجاب الحاجز يمسك بقلبها ويمضغه في تلذذ ظلت تجوب الشقة في قلق تفتح التلفزيون ثم تغلقه تتسلب بذور اللب قبل أن تلقيها في القمامة تفتح المزيع ثم تغلقه دخلت غرفة نوم الأطفال لتتأمل الصغيرين النائمين لا تراهما ملكين إلا عندما ينمان فيما عدا هذا هما شيطانان رجيمان وقد خطر لها وهي تتامل وجهيهما أنه من المستحيل أن يحدث شيء لزكي ما كان لينام بهذا السلام ولكن فجاه بدات تشعر بالقلق يمزقها بل هي متاكده من أن مكرهما دهاه اتجهت إلى المراه وراحت تتامل وجهها المرهق في حقد وغمغمت فهمتي في جوزك اديك هتضحكي مني طالما مش وشعرت برغبه في البكاء وفي ذاتها يقين تام بأن هذا حدث وهي لا تعرف ما هذا الذي حدث بسبب دخولها غرفته والتفتيش في أوراقه لو استطاعت أن تطير أن تعبر الأجواء حتى تصل للقرية لتطمئن عليه ثم استبد بها الغل قالت لنفسها لو كان سليما بعد هذا كله وسبب بقائه هو أن الوقت طال به فلم يعد راغبا في القيادة ليلا لو اتضح هذا فلسوف تنسفه نسفا سيتمنى لو كان قد مات تفتح التلفزيون فترى ممثلة مسنة تمسك بمنديل وتتكلم عن المرحوم زوجها باكية فيجن جنونها وتغلق التلفزيون من أين يأتون بهذه البرامج المقززة؟ إن التلفزيون يزداد تفاهى هذه الأيام خرجت إلى الشرفة في الليل البارد وراحت تراقب السابلة والظلام وأضواء الشارع سوف ترى السيارة في أي لحظة تتوقف أمام البيت ويخرج منها زكي ثم يفتح الحقيبة الخلفية ليخرج السلة التي تحوي البطة والأرز المعمر والفطير الساخن هذه هي التقاليد لابد أن تحمل زوجة أخي كل هذه الأشياء لكن السيارة لم تظهر وبدأ القلق يغمرها أكثر فأكثر كيف سيكون حالها عندما يؤذن الفجر؟ سوف تسمعه وهي تضع الكسرول على رأسها حتما لأنها ستكون قد جنت في النهاية تجهت إلى الهاتف طلبت أخى زوجها المقيم بالقاهرة شوكت جاء صوته المنزعج من الطرف الآخر ثم يصرخ في طفل ان يخفض صوت التلفزيون ايوه يا شوقه من البلد لحد دلوقتي الغايب حجته معاه ما تقلقيش تلاقيه هيبات عند عمي عبد الواحد عمره ما عملها ولو كان ناوي يبات كان كلمني هي أن هناك جهاز هاتف واحد فقط في القريه كلها لهذا فالاتصال بها عملية فعلا عملية كبرى لا تنسى أننا نتكلم عن اوائل السبعينات بعد نص ساعه اتصل اخوه فردت في لهفه هل لقيته لسه ما هكذا خاب املها من جديد وتوترت اكثر قال لها وهو يحاول ان يبدو هادئا الحقيقه دي حاجه تحير عمي عبد الواحد بيقول انه مشي على 4 العصر يعني المفروض انه في الطريق طريق السكه كلها ساعه الا ربع لو سايق عربيه بهكاء يعني جايز يكون عدى على واحد صاحبه ولا قاعد على قهوه كل الرجاله بتعمل كده ساعات إلا جوزي انت عارف انه بيسيب البيت كانه بيسيب روحه وبيرجع له جري ده مش عشان جمال عيوني لا سمح الله بس انت عارف ارتباطه الشديد باوضته ومكتبه وورقه دي اي دقيقه بيقضيها بعيد عن مكتبه بيعتبرها دقيقه ضاعت من عمره في الحقيقه انا عايزه اريحك بس انا قلقان زيك شوفي مفيش حاجه نقدر نعملها النهارده مستحيل اروح البلد دلوقتي ادور عليه الصباح راحه النهار ليه عينين بس راح اتجنن لو استنيت للصبح جايس لايبي خبط على الباب دلوقتي شعرت بالأمل ينتعش في صدرها كأنما كلماته سحرية ستجعل زوجها يطرق الباب فعلا ووضعت السماعة في رضا لم تعرف أنها نامت لم تعرف أنها غابت عن الوعي وهي جالسة في الصالة في المنام رأت أنها في غرفة النوم كان الفراشة محتلا لكن ليس بجسد زوجيها كان هناك كائن مخيف عملاق كائن أسود اللون يبدو أقرب إلى تبساح كبير يرقد وقد تغطى بالأعطية، وكان طويلا إلى حد أن ذيله كان يتدلع على الأرض. تذكر أنها وقفت إلى جواري، ومن الغريب أنها لم تكن خائفة، فقد كانت تشعر بالحرب لأنها تريد أن تنام، ولا تعرف كيف تخبره بكياس أن ينهض ليوسع لها مكانا. دنت منه أكثر، فوجدت لرعبها أن عينيه غير مغلقتين، عين التمساح الكبيرتان الزجاجيتان تنظران لها، هنا فقط قررت أن الوقت غير مناسب لهذا الطلب وقررت ان تفر من الغرفة في هذه اللحظة دوى صوت جرس الباب فشعرت بالتوتر والقلق لا تعرف معنى ذلك لكنها كانت تريد الفرار بسرعة من صوت الجرس ومن الكيان المخيف الراقد هنا فتحت عينيها فأدركت أن الفجر قد تسلل للمكان أين زوجها؟ لم يعد بعد وأدركت كذلك أن جرس الباب يدق بلا انقطاع إنها أحلام المنبه التي تدخل فيها المؤثرات الخارجية عالم الحلم بل يتم تلفيق الحلم بالكامل ليناسب هذه المؤثرات نهضت فترنحت لفترة لأن ضغط دمها انخفض بسبب الوقفة المفاجئة ثم ثابت إلى رجدها ركضت إلى الباب تفتحه وقد أنسها النعاس واجب الحذر فلم تسأل من ورأت أن الردها مظلمة تماما فامتدت يدها في عصبية إلى مفتاح النور وفي الضوء الخافت استطاعت أن ترى أن القادمين ضابطة شرطة وكان يبدو عليهم الارتباك أنا أيضا جرت صوت جرس الباب بعد منتصف الليل خبرتي وخبرت أي إنسان مع هذه الأجرى السوداء غالبا لهذا يجب أن أقول أنني جريت إلى الباب وقلبي يتواثب بين ضلوعي لم أكن نائما لحسن الحظ مستحيل أن أكون نائما في الثانية صباحا هذا شيء لا أفهم عن الناس إنهم ينامون ليلا ويستيقظون صباحا أنا أصهر ليلا وأعمل نهارا وأنام عصرا أضأت النور على المدخل فقدرت أنني سأفتح الباب لأجد ثلاثة من رجال الأمن ينظرون لي نظرة بوليسية خالصة ثم يقول لي أحدهم أنه العقيد أيمن حمدي وإن معهم إذنا بالتفتيش ثم يدخل أحدهم إلى غرفة مكتبي ليخرج المايكرو فيلم أو المنشرات التي لا أعرف أنها عندي ثم ينظر لي في حزم ويقول نريدك عندنا يا دكتور بعد الوقت فتحت الباب وانا ارتجف لهذا الخاطر فوجدت ثلاثة من رجال الامن ينظرون لي نظرة بوليسية خالصة ثم قال لي احدهم انه العقيد ايمال حمدي واضاف عايزينك شوها يا دكتور جف حلقي وتراجعت خطوة انها النهاية اذا سادفع ثمن كل جرائمي ولكن ما الذي فعلته بالضبط فيش دعاء القلق الاستشارة مش اكتر استشارة في السعادي لامر كم جدا ولم يدي عادل التصل ميسكندرية أصره أنك تقوم معنا هكذا فهمت إن عادل مصر على توريطي لكن في أي شيء بالزبط لابد أن الأمر يتعلق بهذه القصة قصة الحروف التي تكتب جوار جثث الموتة والتي أرجح أن القاتل هو كاتبها هكذا تأهدت للذهاب معهم ثم تذكرت أنني عاري القدمين وما زلت بمنامتي هكذا طلبت منهم أن يتفضلوا إلى أن أبدل ثيابي وارتديت ثيابي كما اتفق وأنا أفكر في مبرر هذه الاستشارة الليلية كل شيء يمكن أن يتم في الصباح دعك من أن تكون هذه وسيلة لاعتقال فعلا وهذا يعيدني إلى حالة البرانوية البوليسية السابقة سوف يقبضون علي لأنني طفل شقي أضع إصبعي في أنفي وأجذب زيل القط خرجت معهم إلى هواء الليل البارد الحي النائم الغافل فلا شيء يجذب الانتباه إلا تلك السيارة المدنية السوداء الواقفة أمام باب البناية فتح لي أحدهم الباب الخلفي فجلست وسرعان منطلقت السيارة ذلك الطريق الذي عرفته مرارا من قبل إنهم متجهون إلى مديرية الأمن كان دخان التبغي يعمل أبصار في غرفة اللواء طلعت وهناك عدة أقداح من القهوة وجوعان من الانفلات يحي بأن جلسة طويلة تمت في هذا المكان قال لي اللواء وهو يتثائب هل ما عندكش حاجة تضيف يا دكتور؟ لو العميد عادل شايف ان عندي حاجة اضيفها فده رأيه وهو حر فيه بس انا عمري ما ادعيت ان انا خبير في الجرايم انا شايف ان الجرائم مجرد جرايم مش حاجات خارقة يعني بس لو عايز رأيي فده قتل تقصي يعني شكله تابع لجماعة دينية معينة موضوع انتزاع القلب ده اكيد نوع من التقوص جماعة دينية مصر ما هيش خليط اديانة دكتور احنا معدنا شغل المسلمين والمسحيين وجماعات طليلة ومسلمة زي الباقيين أنا مش بتكلم عن جماعة دينية معينة أنا بتكلم عن جماعة فكرة نفسها أنها كده بتخدم الدين يعني باختصار بتكلم عن مخابيل فكر قليلا ثم نهض إلى مجموعة الصور المعلقة على الجدار صور التقتها خبراء الطب الشرعي وتظهر تلك المجموعة من الجثث وكنت قد حفظتها من فرط ما عرضوها علي قال كأنما هو يكلم نفسه بصوت عال مخابيل فعلا محدش انتزع قلب ضحيته إلا لو كان مخبول وكل مرة يكتب كلمة جنبها انت مقتنع ان القاتل هو اللي بيكتب الكلام ده ده شيء واضح مش معقول يتصادف ان كل ضحية تكرر تكتب اسم اللي قتلها وبعدين وضوح الحروف واتجاه الكتابة بيدل على ايد سبتة ومزاج رايق ده غير ان صابع الضحايا معليهاش دم مم. معليهاش دم يعني ده معناه ان كل اللي تقتلوا ما كتبوش حاجة مم. ما كتبوش حاجة طيب قلت له نفسي ان النعاس قد غلبه على الارجح مادم ما يكرر كل حرف ق على كل حال لا أتوقع من البشر أن يكونوا مثلي في ذروة نشاطهم العقلي في الرابعة صباحا لكن الأمر خطير جد خطير عندما يقرر اللواء أن يسهر ليلته في مدرية الأمن فلا بد أن الأمر خطير قال وهو يخط أشياء على ورقة طيب خلينا نرتب الأمور عندنا سلسلة حوادث أتلب يربطهم أنهم تموا عن طريق انتزاع القلب من الصدر وأن فيه كلمة مكتوبة جنب الجسة أو ضحية لقناها في سؤال واسمه مصطفى بوزينة باحث تاريخ في جامعة حلوان الاسم اللي اتكتب جنبه عباس لقنا جثة تانية جنبه جثة بقال عجوز اسمه جلال والتشريح بيقول ان البقال ده مات بنوبة قلبية شكله ما تحملش الصدمة ده خلينا نقدر نستبعده من القصة مؤقتا تذكرت واجهة عم جلال الطيب هذا الرجل بالذات كان يستحق ميتة أخرى لم أخبر أحدا بأنني كنت أعرفه لكن موته سبب لي غصة لا بأس بها فتبقى تاني ضحايا لقينها في اسكندرية اسمه يوسف ابو الحسن وده معيد في كلية الأداب الاسم اللي لقوه مكتوب جنبه هو زكي تالت ضحايا لقوها في قرية ورايبة من القاهرة في شونة هناك الخفير شافه بيجري استخبجه المغزن ولما لحقه لقى مات رغم انه بينفي تماما الغفير انه شاف حد تاني بيجري وراء اه القتيل اسمه زكي عبد الرازق استاذ في كليه الاداب قسم تاريخ والاسم اللي لقوه مكتوب جنبه هو يوسف تستني جيم الكلام ده تبقى دايره كل اتيل تلاقي جنبه اسم الاتيل اللي بعده ده اسلوب الكونت دي كريستو وعلى الأرجح الموضوع هيبقى ليه علاقه بالانتقام زي ما قلت احنا درسنا الاقتراح ده كذا مره زكي اتقتل بعد يوسف ورغم كده لقينا اسم يوسف جنبه وبعدين ما قابلناش اتيل اسمه عباس مع ان اول اسم اتكتب كان عباس. عشان كده قلت دايره مش ضروري تقرأ اسم قتيل جاي كفاية انك تقرأ اسم قتيل تاني حتتقفل الدايرة في الآخر بشكل ما وبعدين في موضوع الطبع الأكاديمي للضحايا كلهم بيدرس أو بيبحث وكلهم متخصصين في التاريخ لو كنت مكانكم كنت هدور كويس عن شخص بيدرس تاريخ في الجامعة واسمه عباس اعتقد انه الضحايا الجاية نظر الى احد معاوني فبادله ابتسامة من طراز هؤلاء الهواء يضحكونني وقال فكرك إننا ما عملناش ده في اتنين بنريبهم كويس جدا وفي رأينا إنهم في خطر كبير واحد منهم على قل قلت وأنا أتساءل في سري عن مدى ما بلغته استنتاجاته بكده نقدر نقول إن عندنا قاتل متسلسل والقاتل ده عنده الأسباب اللي تخليه عايزة المدارسين التاريخ والقاتل ده زيه زي كل القتل المتسلسلين بيحب يسيب دليل وراه عن خطته إحنا مش متعودين على النوع ده من الجرائم في مصر بس بره بيعرفوا الأساليب دي كوي زي القاتل اللي كان بيبعد بطاقات لزباط الشرطة بتكون رغبة مسوشية في عقاب الزات رغبة انه يتمسك يعني هو بيقدم للبوليس الخيط اللي بيوصل ليه لاحظ اننا نتكلم عن نص مجنون ومين القاتل ده؟ تلميز ما بيحبش التاريخ ولا مدرس جغرافيا اعتقد انه مرأبتكم العباس وعباس التاني ده حتوصلنا للقاتل فكر قليلا ثم نظر الى ساعة هو هتف ياه احنا طولنا عليك يا دكتور أسف على إزعاجك، بس إحنا ألانين فعلاً، مش متعودين نشوف النوع من الجرائم في مصر، وأنا مش عايز أسمع عن الجريمة الرابعة بأي تمن ثم نظر إلى مساعده وقال وصلوا الدكتور ليبيتو وكانت لهجته تقول بوضوح شكراً على لا شيء، ولم أستطع أن ألومه لكن من قال لهم إن علمي ينفع هنا؟ إن خبراتي مع المميوات والمسوخ لا تسمح لي أبداً بالتعامل مع قاتل حقيقي كإن ابنك مريض فتأتي له بأفضل مهندس إلكترونيات في العالم، وتندهش بعدها لأن هذا المهندس العبقري لا يستطيع علاج الطفل وفي السيارة التي شقت شوارع القاهرة في ضوء الفجر الوردي الشاحب خطر لي أن الأمر مقلق بحق ان ارتفاع سعار الكهرباء سوف نا ماذا أقول ما علاقة هذا بالموضوع آه إنني أخرف لا أكثر فقدت قدرتي على التفكير السليم لأن موعد نومي قد جاء وعلى باب البناية شكرت السائق وصعدت إلى شقته سأنام سأنام سأنام ثم سأنام لم تكن كبائن الهاتف العامة منتشر في ذلك الوقت كما نراها اليوم لذا كانت الطريقة الوحيدة لإجراء مكالمة غير معروفة المصدر هو أن تتصل من عند البقال أو السنترال السنترال خطر لأن هناك من يسترقون السمع على مكالمتك لهذا فكر في البقال وكان البقال الذي اختاره في ذلك الشارع الذي يعجب ورش الميكانيكا رجلا عجوزا غير فضولي شبه مكفوف شبه أصم هكذا لن يسند ذقنه إلى قبضته ويظل يتابع كل حرف تقوله ذات مرة كلا فتاة يحبها عند بقال من هؤلاء الفضوليين وقد ظل البقال يتابع كل كلمة بتمثيل التنهد ونظرات الهيام هو لا منع منها أو بعد كل مقطع البقال الذي اختاره كذلك يضع الهاتف بالداخل هكذا لن تجد خلفك طابورا ممن ينتظرون دورهم ويسترقون السمع على سبيل التسلية فضولي جدا من أهم صفات الشعب المصري أنه فضولي بشكل لا يصدف هكذا شاعرا بأنه يهوذى فعلا طلب سامح الهاتف ودخل المحل ثم نظر حوله وطلب الرقم الذي حفظه عن ظهر قلب جاءه الصوت المهذب المنذر بالويل فقال بصوت راجف عايزة بلغ ناضي التجسس الله الظاهر كان يستطيع الآن أن يرى بعين الخيال أجهزة التتبع تعمل أجهزة التسجيل تعمل الرجال الأشداء ينحدرون على الأعمدة الزلقة كما يفعل رجال المطافئ مسرعين نحو سياراتهم طبعا هذه فكرة طفولية لكنه لم يستطع إبعادها يرى سيارة الوسائل المساعدة تنطلق وذلك القرص على ظهرها يدور في جشع بحثا عن مصدر المكالمة يرى ماءة كاميرا وجهاز تنصت تزرع في غرفة بيلوكندا في هذه اللحظة بالذات قبل أن يفتح فم يرى الوزير شخصيا يصدر تعليماته واللواءات الأشداء ذوي النظرات السوداء يجتمعون بالساعات في قاعات واسعة مكيفة والغرض هو أن يعتقلوه هو سامح والتهمة الإبلاغ عن جسوس يتضح أنه ليس كذلك أبعد عن ذهنه هذه الخواطر العصابية العصبية وركز على المكالمة مين معي؟ أنا فعل خير وبتتكلم مني أنا فعل خير كان هذا تضيع وقت متعمدا بالتأكيد هم يعرفون أين هو او على وشك معرفة ذلك لهذا قال دون أن يبالي بالرد في صحفي اسمه فاز قد صحفي في جورنال أحداث أسبوعية درجة مكتبه مليام منشورات عبرية وخراية ورموز مش بيجي الشغل بقى لأكتر من أسبوع لا صحفي زي ما بتقول جايز الموضوع لعلاقة بشغله شغله منوش علاقة باللغة العبرية نهائي طيب يا فندم مش عايز تشرفت بإسمك قلتلك أني فعل خير طب ليه بتعديش تشرب لك في الجنة أهوة وتحكي لنا بالتفاصيل شكرا ووضع السماعة واستضر ليدفع ثمن المكالمة ويفر فقط ليجد أمامه أربعة رجال أصغرهم وأرقهم في حجم باب الغرفة التي تجلس فيها الآن والشرر يقضح من عيونهم بينما البقال العجوز شبه الكفيف يشير له متهما وهو يرتجف هو ده كان عمال يتلفت حواليه وبيتكلم بالصوت وطي في التليفون وبيقول حاجة عن التجسس ده جسوس أدرك سامح أن هؤلاء هم الميكانيكية الذين ناداهم العجوز لنجدته ويبدو أن حماسهم الوطني ملتهب يا جسوس يا ابن الكلب احنا نضرابه بالجزم لا احنا نسلمك للبوليس لحد ما تأكدوا منك هنطلع مي... اه بعد ما نضرابه بالجزم صح سامح وهو يتراجع للوراء بصوت أراده حازما فخرج البكاء انا مش جسوس انا ببلغ عن جسوس حقاو كان هذا هو درسه الأول عن سلوك الجموع الذي لا منطق له والذي وصفه شوقي بيك بيك يا له من بغبغاء عقله في أذنيه لا فرق بين الجاسوس ومن يتكلم عن الجاسوسية المهم أنه كان يتكلم همسا المهم أنه مريب المهم أنه يجب أن يضرب بالأحذية وقال له أحد الواقفين وهو يلوح بمفتاح إنجليزي مرعب دحنا هم لواء قال آخر وهو يلوح بكوريك عملاق أيوة اضربوا بالجازمة كما ترون ليس الرعب الوحيد في العالم هو رعب مصاص الدماء كان دكتور عباس فوزي قلقا بحق عندما يستجوبك رجال الشرطة ثم يقولون لك في كياسة إنهم يعتقدون أنك الضحية التالية لا تشعر باطمئنان كبير سوف تموت ميتة لكن لا تقلق هناك من سينتزع قلبك من بين الضلوع لكن لا تخف سوف يكتب بدمك اسم ضحيته التالية لكن لا تهتم بهذا نحن نراقبك فقط لا تبتعد عنه لا تدعنا نفقد أثرك لا تسافر إلا إذا أخبرتنا لم يكن يعرف إلا أن دكتور زكي عبد الرازق أستاذ التاريخ الذي أشرف على رسالته يوما قد مات مات قتيلا بطريقة بشعة وقد قال له رجال الشرطة إنهم يتوقعون بشكل كبير أن يكون هو الضحية التالية وأن يموت بذات الطريقة صاروا يستحبونه بسياراتهم من وإلى داره هناك مخبر يقف أمام باب بيته ومخبر يجلس على مقعة خارج غرفة المدرسين بالكلية ولكن إلى متى؟ سوف يملون وسوف يتركونه وحيدا وعندها كان عباس فوز في الخامسة والثلاثين بدينا ذا عينين خضراوين مزعورتين وشعاره في الحياة هو لقد خرجوا ليذفروا به من هم؟ الجميع كل شخص وكل شيء ولهذا كانت وفاته واردة حقا من فرط الهلع عندما عرف ما عرف لم يكن متزوجا لأنه يهاب النساء وقد أدرك أنه سيفقد قلبه الذي لم يستعمله قط سأل رجال الشرطة إن كان بوسعه اقتناء مسدس لكنهم هزوا رؤوسهم أن لا هكذا كان يقضي أسود ساعات حياته في العمل وأسود منها في البيت حتى بدأ يتمنى أن ينتهي القاتل من عمله سريعا ليريحه من هذا الجو قالت له سوسا زميلته في العمل الجو الموليسي ده بيصير أعصابي ثم شرد ذهنها وقالت تفتكر أنه ممكن يقتحم المكان برشاش آلي ويفرغه في كل الموجودين في قط المدرسين؟ نظر لها وابتسم هي فقط تريد أن تطمئن على حياتها لو كان القتل سيتم بطريقة محددة فبها ورحبت أما أن تتعرض هي للخطر كذلك فأمر يثير الرعب النظارة الأنيقة فرنسية الطابع ذات الزجاج الشفاف والشعر القصير على طريقة إنوكيمي بطلت رجل وامرأة مع شوقة الشباب في هذا العصر والشفتان المصبوغتان بالأحمر مع تلك اللمسة الراقية الأنيقة إنها بالضبط الأنثى التي تمنى لو فاز بها يوما لكنه لم يجرؤ قط على الكلام معها ومن الواضح أنه لن يفعل كان إحساسها بحسنها مبالغا فيه من الطراز الذي جعلها موسوسة تشعر بأن الرجال لا يفعلون أي شيء إلا ليلفتوا نظرها الأمر الذي يذكر عباس بأبيات الساخر الأعظم بيرم التونسي عن أنثى مماثلة تمشي في الشارع ف إن كح واحد تقول أصدو يشغلني وإن تفثر آخر تقول عاوز يقابلني وإن بص راجل تقول مالك حتكلني أما اللي يضحك ده يبقى في هواها أتيل قال لها في صبر أحب أتمنك أن أساليب القاتل ده دقيقة جداً وما فيهاش مجال للخطأ وأحب أفكرك أن الموضوع ده سري تماماً يعني المفروض ما حدش يعرفه خالص بيقوله أنه كمين مين اللعبة ده لها يقع في كمين زي ده وبستويسي إحدى على الباب مكتوب على الأورت المغبر الهوبل كتير وعلى فكرة اسمه حسن مش بستويسي كل المغبرين اسمهم بستويسي وكل بتوع الأمن المركزي اسمهم بستويسي دي جواعد سبتة ما فيهاش استثناءات ابتسم. ثم بدأ يشعر بذلك الحافز الذي يقاومه منذ خمس سنوات الآن صار في حالة من التهور العاطفي والنفسي ربما دفعته إلى الجنون قال له وهو يزن كلماته في حاجة لازم أقولك عليها بخصوص؟ بخصوصنا كنت عايز أقول أن أنا مش بهتن بالموضع دي خلينا نتكلم عن حاجة أهم جبتني المرجع اللي هنا توقفت ونظرت إلى الباب فنظر إلى حيث نظرت ذلك الرجل الضخم يطل برأسه من الباب ثم يتوارى لمحة واحدة لم تطل لكنها أثار التوتر نظرت له متسائلة فبادلها النظر نهض واتجه إلى الباب فلم يجد دستويسي الذي هو حسن على مقعده كما هي العادة المقعد خالي فلابد أنه ذهب يبحث عن تعمير في أقرب مقهى لقد شعر بالملل قال لها وقد شحب وجهه دميسي وده اللي من الباب تفش في الأعضاء حي استدريس ومش طالب ده شكله أكبر وأصيع من أي طالب بدأ يعرق وبدأ يشعر بأن ساقيه تتخلياني عنه هكذا اتجه إلى الباب فسألته متوترة على فين؟ هدور على بستويسي قصدي حسن أكيد حلاقيه رأي لازم نعرف من اللي داخل ده بس ده خطر جايز ده هو اللي عايزه ما تقيتش كل زحمة والدنيا نهار اللي أحسن أن وسط الزحمة